يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنين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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الربيع بن خسيم وابن عائد الثوري أبو يزيدة الكوفي الربيع بن خسيم هذا يكفيه ثناء أن ابن مسعود قال له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وكان ابن مسعود إذا رأى ربيعا هذا يقول وبشر المخبتين حتى أنه لما كان الربيع بن خسيم يأتي باب عبدالله بن مسعود كان من شدة ورعه وانجماعه على نفسه كان دايما حطته تشوف في الأرض لدرجة أن الجارية ظنته أعمى من قتر ما بيرفعش رأسه أبدا فكانت إذا فتحت الباب وجدته تقول لابن مسعود صاحبك الأعمى بالباب فيضحك ابن مسعود على اساس أن يعني المرأة ظنته من شدة يعني نظريه في الأرض وأنه لا يكاد يرفع بصره فيه جزء اسمه زهد الثمانية من التابعين يرويه أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء بسنديه إلى علقمة ابن مرثد فذكر ثمانية من التابعين وذكر بعض أحوالهم وبعض كلامهم على رأس هؤلاء الربيع ابن خسين رحمه الله وذكر وأنا حريصت الحقيقة أن أجيب لك بعض كلام للربيع من هذا الجزء النفيس هو جزء صغير في عدة ورقات نشر من عدة سنوات قال على القمة ابن مرثد عشان أنا مش محتاج أقول لك الربيع وثق وياح ابن معين ولا حاجة لا ده حاجة فوق أوية قال على القمة ابن مرثد انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين فأما الربيع فقيل له حين أصابه الفالج لو تداويت فقال لقد علمت أن الدواء حق ولكن ذكرت عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء فما بقي المداوي ولا المداوى فقيل له ألا تذكر الناس تطلع كده تعظ الناس وتذكرهم بالله قال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ عن من ذنبها إلى ذنب الناس إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا على ذنوبهم وقيل له كيف أصبحت قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا وكان ابن مسعود إذا رأاه قال وبشر المخبتين أما إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو لا لأحبك وكان الربيع يقول أما بعد فأعد زادك وخذ في جهازك وكن وصي نفسك اللي أنت عايز تعمل لنفسك عمله بإيدك الورسة مش هعملوا لك حاجة الورسة هيطلع لهم مئة واحد يقول له الحي أبقى من الميت إذا كنت عايز تعمل نفسك صدقة جارية مثلا إذا كنت عايز تعمل شيء من أنواع البر كن وصية نفسك ما حد وراك هعمل حاجة حتى لو افترض حد عايز يعمل حاجة ممكن يطلع ألف مسبت عنه كلامه ده كلام يعني الحقيقة كلام نفيس يعني هو لما ترك التداوي قال لقد علمت أن الدواء حق وطبعا الكلام الفصل زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أن التداوي جائز مش واجب وإنك إنت لو صبرت على أن المرض أنه يعني لست آثما في هذا وكان الربيع رحمة الله عليه يقول لا كان من أحواله أنا ذكرت شيء من أقواله من أحواله يقول ابو وائل ابو وائل ده احد كباري اصحاب عبد بن مسعود اسمه شقيق ابن سلمى يقول خرجنا مع عبد الله لابن سعود يعني ومعنا ربيع ابن خسين فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر حديده في النار فنظر ربيع اليها فتمايل فسقط لما شاف النار الحديد وأزلنا الحديد فيه بأس شديد النار بتعمل إيه في الحديد وهو حديد فكيف تفعل باللحم والدم فأول ما الربيع نظر إلى الحداد النار ويبتصر الحديد تمايل فسقط فمضى عبد الله حتى أتينا على أتون على شاط الفرات. الفرات أتون الفرن يعني فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إلى قوله ثبورا فصعق الربيع صعق يعني أغمى عليه فاحتملناه فجئنا به إلى أهله قال ثم رابطه عبد الله رابطه أعد جنبه على ما يفوق يعني ثم رابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق ثم إنه أفاق فرجى عبد الله إلى أهله جهاز السئبال كان عند هؤلاء كان عفيا وأي إنسان يسمع كلام الله ورسوله ولا يهتز له عنده إشكال في جهاد الاستقبال إذن ينبغي أن ينظر إلى نفسه ونبغي أن ينظر إلى قلبه الكلام ده يشبه الأساطير عندنا الآن لما واحد يقول لك سمع القرآن فصعق أغمي عليه الكلام ده إحنا بنعتبره زي الأساطير لا هذا كان فاشيا نحيا في عباد البصرة والكوفة قلوبهم كانت ضعيفة لم تحتمل الصحابة كانوا أقوى منهم إيمانا وأقوى عزما وما فيش ولا صحابي أغم عليه لما سمع القرآن كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها إن القرآن أكرم وأعظم من أن تنزف عليه عقول الرجال القرآن أكرم من إنك تسمعه يغم عليك لكن الصحابة لكمال إيمانهم كان الواحد منهم إذا سمع القرآن يقشعر جلده ويقشعر قلبه ثم يلين جلده وقلبه لكلام الله عز وجل فيحسن استقباله لكن لما فشى هذا الزهد والتجافي عن الدنيا بصورة ملفتة وبصورة كبيرة لا سيما في عباد البصرة يعني يحل مسعي القطان اللي احنا عنه من شوية وثناء الإمام أحمد عليه كان يحل القطان لما بيسمع القرآن كان يصعب كان يغم عليه فقيل الإمام أحمد ابن حنبل وكان الإمام أحمد ما بيحبش القصة دي فقيل له في ما حدث ليحيا بن سعيد القطار فقال لو استطاع يحيا أن يدفع هذا عن نفسه لفعل عايز يقول إن ده لا تمثيل ولا واحد يدعي الصعق آه أتى فيما بعد بعد طبق التابعين الممتازة دي أتى فيما بعد جماعة كانوا يعني يصعقون أنفسهم كانوا يصعقون أنفسهم بالذات بعد ما فشى مذب الصوفية بقى والكلام ده واتبصت لها وأنا شفت زمان يعني وأنا في ابتداء وإعداد كده لما كنا نروح الموالد اللي جنبنا في الأرياف والكلام ناس يعودوا إيه يشتحوا يذكروا الله الله الله الله, الله وواعدين يعني من كتر بقى يعني كلما يعني ال ال ال ال الوقت يمضي لابد أنك أنت تشتد في التمايض لدرجة إن يعني كان الواحد منهم من كتر بميل يكاد يصل برأسه إلى الأرض ويلف يعمل دائرة كاملة برأسه وخلاص وطقشه فروس بعض بقى خلاص أخدته الجلالة طبعا ده لو واحد عمل كده وقعد يلف بدماغه وكده حيدوخ شيء طبيعي حيدوخ يعني لا القرآن خلاه يصعق ولا الذكر خلاه يصعق ولا ذكر الله يعني داخل في قلبه وعمل في كده إطلاقا داخل من كتر ما عمله إيه عمله يلف برأسه ده كثير من هؤلاء كانوا يصعقون عشان كذا سعيد المسيب لما لأ العملية دي فشت في الكوفة والبصرة والكلام ده أنكر هذا أشد الإنكار لأن سعيد المسيب كان من أهل المدينة والمدينة دار السنة والهجرة وكان أيام سعيد بقى أشوف كان الصحابة كانوا متوافرين لأن سعيد المسيب أدرك من أول عمر بخطة منتنازل وصح سماعه من عمر كما قال أحمد بن حنبر رحمه الله وإن كان بعض العلماء كأبي حاتم الرازي قال ندخله عن عمر في المجاز يعني, في يعني إيه متصل المجاز يعني يعني لا لكن هو سمع ونقل الحاكم في المستدرك عن أكثر أهل الحديث أنهم يثبتون سماع سعيد مسيب من عمر ابن الخطاب فشوف بقى لما سعيد بقى أدرك من أول عمر الخطاب متنازل فاتعلم صح فكلا ما يصل بقى أن في واحد سمع القرآن أغمع عليه وعلى وصاعق الكلام ده كان يقول هتولي واحد من دول وأنا أخليه يقعد على الجدر من فوق وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق طبعا هو لو بيمثل وهي أعمل على الجدر هنزل على الجدر رئابته حيموت فسعيم سعيب عايز يقولي أكثر دول بيمثله لكن لا نستطيع أن نقول مثل هذا في لا سيما في من استفاضت شهرتهم وإمامتهم وأجمع الناس على زهدهم وعلى ورعهم زي يحي القطان لما أحمد محمد يقول مع كان ينكر شيئا ينكر هذا كان يقول لو استطاع يحي أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه عنه فجهاز الاستقبال كان عند هؤلاء التابعين كان ممتازا أول ما يسمع كلام الله عز وجل كان فعل له نشأ في بيئة كلها دين في بيئة فيها علماء بدل العالم ألف عالم غير لما الإنسان يطلع في بيئة كلها شوية جهلة بل مش كده كمان اللي بتكلم في الدين يحرفون الدين كمان ولا يتكلمون بما أنزله الله عز وجل كل واحد إما بيتكلم بجهل وإما بيتكلم بهوى وإما عايز يصل إلى منصب الكلام ده وهم دول الحنفية اللي أنتوا تشرب منت فلما يكون المياه نزلة ملوثة شيء طبيعي لما تصيبك الأمراض والأسقام بتبقى معذور فإنت لما تنظر إلى تقرأ مثل هذه الحكايات لا تتصور أنها من أساطير الأولين لا بل هي حكايات صحيحة وصحت بالسند الصحيح وإن شاء في علم الحديث فكل شيء نقول عنه صحيح فلابد أن يكون استوفى شروط الصحة فيه على الأقل فيما يبدو أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا